وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه وما اوني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولم ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يحب قضاءها وإن نقول ذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما دخلوا على يوسف وأولى إليه أخاه. قال إني, قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهاز على السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيت أن العير إنكم لسارقون. قالوا وَأَنَبِيَهِ زَعِيمٌ عَلَوَتَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ